أولئك هم الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم ما جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مضرة، فخلقنا المضرة عظاما، فكسون العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر.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 وَإِنَّ عَلَا ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل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 فإذا جاء أمرنا وثارت النور فسلك فيها من كل زوجين ثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إذا استويت أنت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, فقل الحمد لله الَّذِينَ جَعَلَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَبِّ أَنزِلِنِّي مُزَلَّمٌ مُبَارَكٌ وَأَن تَخْيَرُ الْحَسَنَةَ وَالْحَسَنَةُ كَلَّا آيَاتٌ وَإِن كُنْتُمْ إِلَّا <سؤال> مُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ انشأنا من بعدهم قرنا اخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون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 وعرضتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غشاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين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 ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعل نبنا مريم وأمه آيته وأويناهما وأويناهما إلى رضوة ذات قرار شُرِكُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحَاتِ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فتقطعون أمره بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم سريع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم, مشفقون والذين هم بآيات ربهم الذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يس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 ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون كنتم على أعقابكم تنكضون مستكبرين به ثامرا تهجون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا وسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنكبو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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا لا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الحر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 ولا يجار لَئِنَّهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَالِبُونَ مَا تَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا اللَّهُ ذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لا يوعدون رب فلا تجعل لي في القوم الظالمين وإنما على أنريك أن ما نعدهم لقادرون إدفع بالتي هي أحسن السيئ نحن أعلم بما يصفون، وقُرِّ الرَّبِّ أعوذ بك منها مذات الشياطين، وأعوذ بك رب أي يحضرون حتى. Ah, ومن خففت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خففت موازينه فأولئك الذين خسروا, خسروا أنفسهم فأولئك مخالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها كذبون، قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا، قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا، وكنا قوما ضالين، ربنا. كَلِّمُونَ إِنَّهُمْ كَانَ فَرِيقٌ تخير الرحيم فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا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 لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ترجع الكريم ومن يدع مع الله الهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقر رب خيرًا